بسم الله الرحمن الرحيم الحق مالحق ما وما أدراك مالحق ما كذبت ثمود وعد بالقرع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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم واهية والملك على أرجلها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها كتابه إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَذْرِ مَا حِسَابِهِ يا, يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَقْنَعْنَا عَنْ مَالِهِ هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِهِ هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طام المسكين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 لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجدين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين